هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس عشر من تفسير سورة آل عمران وهو الشرف والمكانة والسيادة وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام أما وجاهته بالدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام بل هو من أولي العزم نقول العزم وأعظم الناس جاهاً في الدنيا والآخرة هم أولي العزم كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى وكان عند الله وجيه وأما وجاهته في الآخرة فكما قلنا أيضاً لأنه من أولي العزم من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة ولهم في الآخرة مقامات لا تكون لغيرها وقول من المقربين هذا وصل ثالث أنه من المقربين إلى من؟ إلى الله عز وجل من المقربين إلى الله في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا ولا آخر لأن المقرب يكون مقربا في الدنيا ويكون كذلك مقربا في الآخرة فعيسى بن مارم عليه الصلاة والسلام كان وجيها في الدنيا والآخرة وكان من المقربين إلى الله وهل هذا الوصف حاصلوا لغيره من الأنبياء الجواب نعم قولوا العزم من الرسل لا شك أنهم مجاهة في الدنيا والآخرة وأنهم مقربون إلى الله نعم أين زائدة أين زائدة حرف الجر والضمير كلها ها وكيف يكون التقدير؟ معنا زاد الثقلها الضمير. يعني بإيش؟ ما يست ما يستقبل؟ ما أولاً أن من لا تزاد إلا في لك، ولا تزاد الله إلا بعد نفي نوشيبي. وثانيا لا تزاد مع الضمير ابدا وثالثا انه لا محذور فيه نعم نعم الكلام إيه هي هي الله ان للناس لا ما يعلمها الا من بح لا نعم ايه؟ نعم لا ما كان عنده علم سام يصلح لو قلتك أنا أذكر للناس كذا وكذا قلتك ما تدري عنه بالأول بمعنى بلغ نعم نعم دي الله المنازل اللي إيش المنازل اللي عند الله يعني نعم نعم يعني هم المؤمنين في يصلون إلى هذه المنازلين يصلون ليس يصلون على سبيل السكنة ايه ما في شك نعم يعني المؤمنون منهم يزرون حتى الله عز وجل الله أكبر نعم محمد الشيخ والدليل على ذلك عادتهم نعم أي لا حنا نقوله المدام الله قال أقلام والأقلام في اللغة العربية معروفة نون والقلم وما استو معروف لماذا نعدي عن الطاح يمكن العرب إنهم يجعلون استهام لأنهم ميون لا قرأوا ويكتبون وهناك في في مسبق يقوم أقلاه وبعضهم أبدا مناسب في مثل الأقلام لأنهم يكتبون بها الكتب المنزلة لا بمعنى فعل اللي على قول من من يقول المراد بذلك المسح من الجمال فهذا يكون بمعنى مفهوم <تصفيق> نعم ذكر <تصفيق> نعم تنزيه الله عما لا يليق به والذكر ثناء عليه بما أصحق. لا هو إحنا ذكرنا لماذا يعني هم بادروا بأن ينسب إلى إلى أمه ابن مريم بادروا بذلك لئلا ينسب إلى أحد غيره لا كونه كونه ابن لا شك رد على نصار سواء نسب إليها أو إلى غيرها لكن كونه يبادرون بهذا بأن ينسب إلى أمه لئلا يقول يقال ننسب للرجل لأن هذا العادة في النسبة وأقرأ من من يسبي زكريا، نعم. والعزم يعني ما مقصود العزم؟ قول العزم معنى العزم يعني الحزم في الأمور والصبر عليها وملاحظ الناس. مثل ما نقول هنا فلان صاحب عزيمة يعني قوي مصمم على تنفيذ ما يريد. المختصين بهذا المفهوم. إيه نعم هذا هو المشهور. أن قوله تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل أن من للتبعيض وأن أولي العزم هم الخمسة المذكرون في آيتين من من القرآن وبعضهم جعل من بيانية فعلى هذا يكون جميع الرسل من أولي العزم لكن المشهور الأول ذكر في آيتين من القرآن ما هم يوسف نعم الاحساب ما هي نعم هاي واحده وفي الاحساب و وي دحتنا من نعم سام لها مثلها فتمثل لها لا لها أي. ثاني ولا ها نعم شيخ يلا تعبي نريد حجة لا نسأل الله يعين الل الله يعين عندي نعم طيب صحيح نحن نقول هذا إن جبريل عليه الصلاة والسلام تمثل لها بشرا سويا لي امتحنها نعم رجل رجل فهمت ولهذا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي ما قال له إنما أنا رسول ربك لأهب لك علاما زكيا الآيات متواصلة ما هو بس جاء بشر وحملت قال أنه رسول الله قال هذا هم قالوا هذا ولهذا هم قالوه من أول ما جاءت يا اخت هارون ما كان ابوك امراسا وما كانت امك بغيه ايش معنى هذا هذا تعريض بأنها زانه يقول كيف يجي هزنا وأبوك ما كان مرأسا وما كان أمك بغيلا لو كان لو, لو كان هذه وراثة ما استغربنا لو كان أبوك مرأسا أو كانت أمك بغيا زانية والعيد بالله كنا هذه مثل مثل أباء هذا تعريض لكوش اللي حصل عشارة انظر الآن هدافع عن النفس ما في إشكاله ما في إشكال هذا الرجل هذا جبرية على صدره أرسله الله تعالى لمتحنا ولهذا لجأت إلى الله إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيه قال إنما أنا رسول ربك ما في إشكال نعم نعم Malaikat, ym. Maria, innan Allah ybeshr'et bikkelmet minnusmuhu Meseh, Isa bin Maria, wajihan fi al-Dunya wa al-Ahqor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 Rasoolen ilahani Israa'il, anni, qad jeatukum baayet min Rabbikum, anni, ahluk lukum mina ttiin kahiat fiil, faaqtu vihi fiyattu fiil bi wa ubraul akmah wa albras وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وهذا قرآن. قال ويكلم الناس في المهدي. الواو حرف عطف الجملة معطوف على ما سبق. يكلم الناس في المهدي أي في حال الصغر، وأصل المهد أو المهاد الفراش يوضع للإنسان فيطأه. ويستئه عليه، وقوله في المهد أي في الفراش وهو صغير وهذا من آيات الله عز وجل لأن عادة التي أجرى الله سبحانه وتعالى البشر عليها أجل السنين والجين أن لا يتكلم أحد إلا في سن معين وفي المهد لم يتكلم إلا ثلاثة منهم المسيح عيسى بن مريم وتكلم بكلام من أبلغ الكلام لما جاءت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال يعني حين سمعهم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبراً بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا كلام من أفصح الكلام وأعظمه وهو في المهد وهذا من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته ولهذا كان آيات عيسى كلها تدور حول هذا الأمر حول الخوارق العادية حول خوارق العادات في الأمور الكونية فهو نفسه آية خلق بالأب وكلم الناس في المهد وهذا من الآيات يصنع من الطين كهية الطير فينفقه فيكون طائرة. يبرئ الْأَكْمَ هَوَى الْأَبْرَصِ ولا أَحْرَيُّ بِيءُهُمَا من الأطبع يحيي الموتى ويخرجهم من القبور قال أهل العلم لأنه بعث في زمن ترقى فيه الطب ترقياً عظيماً فجاء بآيات من جنس الآيات التي فيها عجازهم من جنس الأعمال التي يعملونها ليكون ذلك أبلغ في العجاز كما جاء موسى عليه الصلاة والسلام بالعصا واليد التي تبطل سحر السحرة وكان السحر في وقته قد زاد وانتشر وكما أتى محمد صلى الله عليه وسلم بكلام أبلغ الكلام وأبصحه لانتشار الفصاحة في زمنه وعهده حتى يبلغ حتى يعجز هؤلاء البلغاء ويتبين أنه ليس من كلام البشر قال يكلم الناس في المهد وكهلاً يعني ويكلمهم وهو كهل من الحاد والثلاثين إلى أربعين يكلمهم في, في هذا الحال في هذه الحال ليس غريباً أن يكلم الناس ولكنه أتى بها لفائدة وهي أن كلامه في المهدي ككلامه وهو كهل يعني ليس ككلام الصبي الذي يتكلم في المهدي يا بابا يا ماما وما شبه ذلك بالكلام فصيح من ابلغ الفصاح من ابلغ الكلام كما يتكلم به وهو ايش وهو كه ومن الصالحين من الصالحين ايضا يعني وهو من الصالحين وسبق لنا أن الصالح من صلحت سيرته وعلانيته يعني ظاهره وباطنه ظاهره بالإخلاص لله والطهارة من كل شرك ونفاق وشك وأحقاد وبغضى للمؤمنين وما أشبه ذلك باطن ظاهره بإيش بالمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وعدم الابتداء فهو عليه الصلاة والسلام من الصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم وإن شئت فقل صرايرهم وعلى نيتهم قال رب قالت ربي أنّي يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت ربي أنّي يكون هي الآن تخاطب الله والذي كان يخاطبها الملائكة أو جبريل لكنها لما قالوا إن الله يبشرك وعلمت أن الأمر من الله وجهت الخطاب إليه سبحانه وتعالى وجهت الخطاب إليه فقالت ربي أنا يكون لي ولد وتأمل هذا الاستعطاف منها حيث قالت ربي ومعلوم أن كلمة رب هنا مضافة إلى المتكلم التي حذفت للتخفيف وأصلها ربي أن يكون لولد وقولها أن يكون لولد هذا السفهام يعني من أين يكون لي الولد ولم, ولم يمسسني بشر وهذا الاستفهام ليس على سبيل الشك وليس على سبيل الاستبعاد ولكنه على سبيل الاستثبات وزيارت وزيارة المؤنينة كقول إبراهيم ربي أرني كيف تُحِين الموت ولا ما عندها شك طيب وقوله ولم يمسسني بشر الجملة الحالية يعني والحال أنه لم يمسسني لم يمسسني بشر أي لم يجامعني لأن المس يطلق على الجماع يعني يكنابه عن الجماع كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أي تجامعهن ولم يمسس بشر يعني لا بنكاح ولا بغير نكاح فمن أين يكون الولد؟ قال كذلك قال من؟ الله عز وجل لأنها نادت الله رب أن يكون لولد قال كذلك يعني الأمر كذلك فالجار والمجرور خبر لمبتدا محذوف تقديره؟ الأمر وعلى هذا فيحسن الوقوف هنا أن يحسن أن تقف فتقول كذلك ثم تبتدي فتقول الله يخلق ما يشاء وهذا التركيب له نظائف القرآن مثل قوله كذلك وزوجناهم بحرذين وإنما تأتي هذه الصيغة للتقرير والتثبيت يعني الأمر مثل ما وقع تماما وقولها الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى الله مبتدى ويخلق الجملة خضر يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء سواء كان على وفق العادة أو على خلاف العادة فعيسى عليه الصلاة والسلام جاء على خلاف العادة لكنه لكن مثله عند الله كمثل آدم خلقهم من تراب أي خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون والله على كل شيء قدير. وقد ذكر أهل العلم أن البشر منهم من خلق بلا أم ولا أب ومنهم من خلق من أم بلا أب ومنهم من خلق من أب بلا أم وأكثر خلق من أم وأب فالذي خلق من غير أم ولا أب آدم ومن أب بلا أم حواء. امرأة آدم، ومن أم فلا أب عيسى، وسار الناس من أم وآب الله يخلق ما يشاء أي الذي يشاء كما وكيفا وعلى سبب معلوم وعلى سبب غير معلوم فالله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه يخلق ما يشاء قلنا بالكمية والكيفية والسبب المعلوم والسبب غير المعلوم والنوعية أيضا النوعية ما أكثر أنواع الخلق لا يحصيها الإنسان فضلاً عن أفراده وما أكثر الخلق لو أردت أن تحصي الخلائق ما استطعت والله تعالى قد أحصاهم ورزقهم وأمدهم وأعد كل, كل مخلوق أعد كل مخلوق إلا ما خلق له قال فرعون من ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء أعطاه الله خلقه المناسب له ثم هداه هداه لما خلق له انظر أحياناً تفتش الكتاب تفتش كتاب مراجعة تجد فيه حيوان لا يدركه البصر إلا بكلفة،, إلا بكلفة حيوان داخل هذا الكتاب لا يدرك البصر إلا بكلفة من خلقه الله ومن أعده للرزق الله ومن أمده برزقه المناسب له هو الله عز وجل فما بالك بال بالخلق الكثير الذي أكبر من هذا بالكثير فالمهم أن الله تعالى يخلق ما يشاء كما وكيفا ونوعا وبسبب معتاد وبسبب غير معتاد لا حاجة على الله عز وجل يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى قضى أي قضاء كونيا قضاء كوني لأن القضاء له معنية كوني وشرع فمن أمثلة الشرع قوله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّةِ هذا قضى شرع ومن أمثلة الكوني هذه الآية وقوله تعالى وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ ولا تعلون علوا كبيرة قضينا شرعا ولا ما يصح شرعا لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد أبدا فهو لا يحب الفساد لكنه قضاء كوني ما الفرق بين القضاءين الكوني والشرع الفرق بينهما أن القضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله من فعل المأمور أو ترك المحظور ثانياً، القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع قد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع القضاء الكوني يتعلق فيما أحبه الله وما لا يحبه الله القضاء الكوني لا بد أن يقع من المقضي عليه من المقضي عليه فصار الفرق، أه أربعة أوجه، أوجه، وجهين, وجهين و... و... وعندما نذكر شيء وضده تكون تكون أربعة. طيب قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، أه هذا كوني ولا شرعي، كوني قوله تعالى وغيظ الماء وقضي الأمر. كوني طيب و... والله يقضي بالحق شرعي أو شامل شامل حتى الكون الذي يقضيه الله وإن كان شر لكن في المفعولات أما في نفس القضاء فهو حق طيب يقول عز وجل إذا قضى أمرا أمرا مفرد جمعه أمور والأوامر أمور والمراد بالأمر هنا الشأن يعني إذا قضى شأن أي شأن من الشؤون فإنما يقول له كن فيكون ما يحتاج إلى عمل ولا إلى آلات ولا إلى أي سبب كل الخلائق مسلمه لله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض تنتظر الأوامر إذا صدر الأمر من الله عز وجل كان المأمور الأمر الكوني يقول كن فقط فيكون قال الله تعالى عن البعث بعث الخلائق كلها فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحة. وبين الله تعالى في سورة القمر كيف هذا الأمر هل يكرر هل يتأخر المأمور؟ فقال وما أمرنا إلا واحدة. ما في التكرار واحدة. يتأخر مأمور إيش؟ كلام حن بالبصر. كلام يعني لو شاء ربنا عز وجل لأمر هذه الأرض أنت أن تزول ومن فيها. بلح. بلح. كن فيكون هذه القدرة التامة العظيمة التي لا تنسب قدره خلق إليها إذا أراد إنما إذا قضا أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألف هذه تفيد الترتيب وإن شئت فقلت تفيد السببية فإن قلت إنها تفيد السببية فقرأها بالنصب وإن قلت إنها تفيد الترتيب فقرها بالرفع وكلت القراءتين سبعية صحيحة أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون فعلى قراءة الرفع تكون استئنافية والفعاطفة تفيد الترتيب والتعقيب كن فهو يكون في الحال وعلى قراءة النصب تكون الفاء للسببية فكأن الكون مسبب عن القول ومعلوم أن المسبب يأتي مقارنا للسبب على قراءة النصب كن سبب فيكون مسبب ومن المعلوم أن المسبب يأتي عاقب السبب فورا لأنه سببه والسبب مقارن للمسبب وعلى هذا فتكون كل من القراءتين مفيدة لمعنى لمعنى غير المعنى الثاني لكنهما متلازمة المعنيان متلازمة كن فيكون طيب كن ما ذكر الله سبحانه وتعالى أي شيء نكون عليه بس يقول كن فيقع الشيء على مراد الله أو لا بد أن يقول كن ويبين متى يكون هاه؟ طيب الأول الثاني الأول الثاني هاه؟ طيب لما خلق الله القلم قال له اكتب اكتب كتب ولا ما كتب لا ما كتب قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أعلم. فالظاهر فالظاهر والله أعلم أن الشيء إذا قال الله له كن فلا بد أن يعين ماذا يكون؟ بدليل حديث القلم. ولكنه إذا عين ما يكون فلا بد أن يكون الشيء على ما عين. فالقلم ما يعلم الغيب. القلم لا يعلم الغيب. لكن لما قاله الرب عز وجل: أكتب ما هو كائن اليوم القيامة؟ كتب ما هو كائن اليوم القيامة. لأن الله أعلمه. أعلمه فكتب. طيب إذن كن كذا. وهذه لا بد منها بيان مجمل الأمر. لا بد منه فهذا هو الظاهر وإذا كان الله عز وجل إذا أمره أن فقال كن كان على مراد الله فلس هذا بغريب على قدر الله أيضا أن الله تعالى يجعل هذا الشيء يخضع لأمر الله الذي أراده عز وجل وإن كان لم لم يطلعه عليه لكن الذي يترجح عندي بناء على حديث القلم أن الله عز وجل يأمره أن يكون ويبين ماذا يكون عليه؟ طيب كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة. يعلمه الضمير عود على عيسى والفاعل الله عز وجل يعلمه الكتاب لأن عيسى الغيب من البشر يعني لا يعلم إلا ما علمه الله. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من سأل من رسول يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الكتاب بمعنى المكتوب وهل المراد أنه يعلمه الكتابة يعني يحسن الخط أو المراد يعلمه الكتب السابقة؟ ها؟ الثاني كلام لا لا فعلمه الكتابة فكتب وعلمه الكتب السابقة وعلمه التوراة والإنجيل والتوراة من باب عطف الخاص على العام لشرفها وأما الإنجيل فهو لم ينزل على أحد قبل عيسى وقولها الحكمة يعني الشريعة لأن, لأن الشريعة من الله وكل ما كان من الله فهو متضمن للحكمة قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضله عليك عظيم فالحكمة هي الشر الحكمة هي الشر وهو موافق لمن فسر ذلك بالسنة لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرعه هي شرعه الذي جاء به من الله فعلّمه الله عز وجل الحكمة وألف الحكمة هنا للعهد الذهن يعني الشرع الذي شرعه الله لعيسى، وهو ليس كل حكمة لأن الحكمة التي شرعت له والتوراة والإنجيل التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى والإنجيل كتاب الذي أنزله الله على على عيسى التوراة كتبه الله تعالى كتابه وكتبنا له في العلواح من كل شيء ولهذا قال أهل العلم من علماء السلف إن الله تعالى غرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيدهم وكتبت التوراة بيدهم سبحانه وتعالى فالتوراة مكتوبة من الله ب... نعم كتبها بيده سبحانه وتعالى ونزلت الواهن على عي... على موسى وفيها ما تقتضيه المصلحة والحاجة والضرورة في ذلك الوقت وأما الإنجيل فهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى، وهو بالنسبة للتوراة كالمكمل لها، كما قال تعالى في في ما يأتي في الآيات: ولأحل لكم بعض الذي حرمه عليكم، فهو كالمتم للتوراة، لأنه في الحقيقة نزل على بني إسرائيل الذين أنزلت عليهم التوراة. ومن المعلوم أن حال بني إسرائيل تغيرت من من وقت موسى إلى عيسى، فكان في الإنجيل أشياء فيها تعديل أو زيادة المهم أنها أنه متمم للتوراة والإنجيل ثم قال ورسولا إلى بني إسرائيل ورسولا الواب حرف عطف ورسولاً معطوف بجملتها على ما سبق أي ويرسله رسولاً إلى بني إسرائيل والرسول هو الذي أحيي له بشرع وأمر بتبليغه فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي هذا هو المشهور عند عامة العلماء رحمهم الله وقيل إن النبي لم يوحى إليه بشر وإنما كان مؤيدا لشريعة قبله يعني يوحى إليه بتأييد الشريعة التي قبله فكانت الأنبياء فيما سبق كالعلماء في هذه الأمة وهذا وإن كان له وجه كما قال تعالى إن أنزل التوراة فيها هودى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا فقال يحكم بها أي بهذه التوراة النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء لكن هذا القول يعكر عليه قضية آدم فإن آدم نبي ومع ذلك لم يكن مجدداً لشريعة سابقة إذ لم تنزل شريعة على البشر قبل آدم عليه الصلاة والسلام فلهذا يترجح تعريف الجمهور في النبي والرسول وإذا قلنا النبي من أحياله بشر. فلا يمنع أن يكون هذا الشرع الذي يوحيي للنبي هو شرع من قبله يوحيي إليه تأكيداً وتثبيتاً قال ورسولا إلى بني إسرائيل بني إسرائيل هذه بني اسم قبيلة هلأ اسم أشخاص معينين اسم قبيلة كما يقال بنو تميم والعلماء رحمهم الله ففرقون بين بين بن وبني إذا كان أسمًا لقبيلة وأسمًا لشخص معين فإذا قالوا قالوا وذكروا ذلك في باب الوقف وفروا عليه مساء إذا قلت هذا وقف على بني فلان وهم قبيلة كبني تميم ماله فهل يعم الجميع؟ وهل يشمل الذكور والإناث؟ قالوا نعم يعم الجميع ويشمل الذكور والإناث ولكن لا يجب التعميم التعميم لا يجب فلي أن أوزع هذا الوقف على ثلاثة من بني تميم فقط ولي أن أعطي ثلاث نساء فقط لأنه لا لأنه لا يختص بالرجال بل يشمن الذكور والناس ولأنه لا يستلزم التعميم أما لو قلت هذا وقف على بني فلان واحد من الناس فإنه يجب تعميمهم دون الإناث تعميم من؟ الذكور دون الإناث، لأن لبن غير البنت، ولأن بني فلان المعين محصورون يمكن حصرهم، فيجب تعليمهم والتساوي بينهم وإخراج النساء منهم، فبنو إسرائيل من أي الصنفين من الأول من القبيل، وإسرائيل هو يعقوب. ابن إسحاق ابن إبراهيم وهم بن عم لبني إسماعيل بن عم لبني إسماعيل ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمهم بني إسماعيل غارت اليهود من ذلك وأنكروه وكانوا بالأول وكانوا بالأول يستفتحون على الذين كفر يقول سيبعث نبي ونتبعهم ونكتسحكم ونغلبكم ظنًا منهم أنه سيكون من من بني إسرائيل وليس ظنًا حقيقياً بل هو وهم لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه ويعلمون أنه سيبعث في مكة لكن توهموا ذلك أوهمتهم أنفسهم الكاذبة فلما بعث ببني إسماعيل أنكروه وكذبوه طيب إسرائيل وش معناها في السريانية قالوا إن معناها أو في العبرية عبد الله معناها عبد الله الآن تسمى الدولة اليهودية اسرائيل بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن, إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وزوح بعض النبي حريم عليكم بآية الله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا مستقيم فلما أحسن بس بس إيه. الله يخلق ما شاء عبد الله عبر هنا بالخلق وفي قصة زكريا بالفعل يفعل وهنا قال يخلق فهل هناك يعني نكتة أو أنه اختلاف تعبير وهو من باب التفنن في التعبير كما يقولون اختلاف تعبير طيب نعنى وهي ايه؟ هذا قريب مننا ظاهر اختلاف لفظ نعم أو نسيتي؟ كل لا أذكر أننا ذكرنا. نعم. إيه. قد يكون شيخ في قصة زكريا أن الله جل عندنا أخبره بالفعل أخبر بالفعل قال لأنها الخلق كائن من أصل. إيش؟ أن الخلق سيكون من أصل. لما هنا يعني قد لا يتوقع الخلق إلا اختلاف تعبير. يعني ولادة هذه المرأة وهي يعني. لم يفسسها بشر شابة، <تصفيق> ولم يفسسها بشر أعدل من أن ترد عجوز عاقل. اختلاف تعبير. <تصفيق> هو على كل حال يقولون، يقولون إن ما ذكرتم هو قريب مما قالوا العلماء وهو صحيح. أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير ما جرت العادة به خلق. على وجه لم تجل عادة بمثل إطلاقا فناسب التعبير بالخلق الدال على الإبداع ولهذا يقال خلق الله السماوات ولا يقال فعل الله السماوات معنى الخلق فعله لكن الخلق فيه نوع من الإبداع فلذلك قال خلق الوجه الثاني الرد على شبه النصار الذين يقولون إن عيسى هو الله والله ثارف ثلاثة، فيكون فيه التصريح بأنه مخلوق، بأنه مخلوق، ويكون هذا قطع لدابر قولهم ففيه إذن نقطة كونية ونقطة شرية، يعني حكمها قونية وشرية وكونية. وأظن أنني لم أذكرها. طيب. هو ورسولا هذا مدرس. هاه؟ طيب رسولا ما الذي نصب عبد الرحمن؟ مرشود. حال؟ رسول حال وهو غير مشتق. إيه معطوف هذا إيش عليه؟ ما يصل؟ ولا فيها هو فيها مصدقاً، هاه؟ يعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول. يعني ويعلمه كتابة والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه رسولاً. لا خلنا ناقش. يعني ما ودي الواحد يقول تخرصاً هكذا، ها استقيم المعنى اذا طيب رشاد والله المستعان ما يصلب ابنه يعقوب الاثنى عشر إذن, إذن إسرائيل هو هو يعقوب آه. ابن ابن براهيم كذا طيب أني قد جئتكم هذا مثل الدرس أجيب كل هذا طيب طيب ما خال أأني أخلق لكم من الطين كحيئة الطير فيها قراءتان أخبرناكم بهم يا أو لا ها؟ طيب فيها قراءة بكسر الهمزة وفتحها وبفتح اللاء مع فتح الهمزة ثلاث قراءات أني أني إني طيب قول أبلو الأكمه والأبرص ما ما قرناه. طيب، فأمفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، فيكون طيرا بإذن الله، يكون هذا الشيء طيرا. وقول أهل قرقم كهيئة الطير أي كمثلي وصورته، فينفق فيه فيكون طيرا، وفي قراءة السبعية فيكون طائرا بإذن الله. والقراءتان لكل واحدة منهم معنا يكمل الأخرى فقول يكون طيرا أي طيرا حيا بعد أن كان على صورة الطير وليس فيه روح يكون طائرا أي يطير تشاهدونه يطير بالفعل فعندنا ثلاث مرات تصوير على هيئة الطير الثاني طير, طير, يعني طير فيه روح الثاني طير فيه روح على قراءة فيكون طيرا الثالث طير يطير بالفعل على قراءة طائرا بإذن الله وعلى هذا فيكون يخلق شيئا على هيئة الطير فينفق فيه فيكون فيه روح ثم يطير وقول بإذن الله أي بإذنه الكون والشرع، بإذنه الكون والشرع، لأن لأن كونه يصور مضاهيا لخلق الله يحتاج إلى إذن شرعي، لأن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يصور على تصوير الله عز وجل، قال الله تعالى ومن أظلم من من ذهب يخلق خلق، لكن الله تعالى أذن لعيسى عليه الصلاة والسلام لحكمه هذا على تفسير بإذن الله الإذن الشرعي كذلك الإذن الكوني يعني بإذن الله الإذن الكوني لأن خلق هذا الطير حتى يطير يكون بإذن الله الكوني ولا الشرعي الكوني أي فيطير بإذن الله إذناً كونياً فعيسى عليه الصلاة والسلام يخلق كهيئة الطير بإذن الله الشرع فيكون طيرا إذا نفخ فيه ويطير بإذن الله الكون وقوله بإذن الله هذا من أجل تحقيق التوحيد حتى لا يظن ظان أنه يخلق استقلالا لأنه لولا هذا التقييد بإذن الله لتوهم النصراني وغير النصراني أن عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق كما خلق الله آدم من طين على صورته ثم نفخ فيه الروح فصار بشرا بشرا فيظن الظان أن عيسى يخلق كخلق الله فلهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص أبرئ بمعنى أشبه والبرء في الأصل من البراءة والبراءة من الشيء السلامة منه ومنه برئ من دينه أي سلم من غائلته غائلة الدين وضيق الدين فالبرء من المرض يعني السلامة والشفاء منه وقوله الأكمة الأكمة قيل إنه الذي لا يبصر ليلاً ويبصر نهار وقيل هو الذي يبصر ليلاً ولا يبصر نهار وقيل هو الذي لا يبصر إلا بمشقة وقيل الذي ولد بلا عين نعم فإن كان الأكمة في اللغة العربية يحتمل هذه المعاني كلها، فهو للمعاني كلها. وإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا، فأقرب الأقوال في ذلك أن الأكمة من ولد بلا عين، لأن هذا أبلغ في القدرة، لأن لأنه كل كلما كان أبلغ في القدرة كان أعظم في الآية، فنحن نقول إن كانت اللغات العربية. تطلق الأكمه على كل ما قيل فلتكن الآية الشامعة وإن لم تحتمل إلا معنا واحدا فأقربها أن الأكمه من ولد بلا عين لأن هذا أبلغ في القدرة والأبرص من به برص والبرص عيب يخرج في الإنسان من العيوب الجلدية وهو قد يؤثر على الصحة العامة في البدن وقد لا يؤثر لكن البرص ليس له دواء ليس له دواء فلهذا قال أبلغ الأبرص بإذن الله وقوله أبلغ الأكمة والأبرص وأحي الموتى بإذن الله أحيي الموتى الذين ماتوا أحيهم بإذن الله وليس المراد بالموت هنا موتا معينين بل هو للجنس فأي واحد من من الأموات يمكن أن يقع عليه هذا هذا الأمر أما قول من قال إنه أحيى سام ابن نوح أو أحيى فلاناً أو أحيى فلاناً فهذا من الإسرائيليات لكن الآية أنه يحي الموت أي من يثقف عليه هو ميت يأمره فيحيى بإذن الله نعم وحما وتبع الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم أنبئكم أخبركم بما تأكلونه اليوم وما تدخرونه للغد في بيوتكم من غير أن يأتي أحد يخبره بذلك وهذا فيه شيء من علم الغيب فيه شيء من علم الغيب فأخبرهم أن من جملة آياته أنه يخبر النساء يقول أكلت اليوم كذا وكذا وكذا ودخرت اليوم ودخرت لغد أو بعد غد كذا وكذا مع أنه لم يبعث أحداً يطلع على ما في البيت وهذا لا يكون إلا بوح من الله إذا لم يكن هناك بشر يطلعهم على ما في البيوت. فإنه يكون من وحي الله وقد يكون بواسطة الجن فإن الجن ربما تختم الإنس فتذهب إلى الأمكنة البعيدة أو تتسور الجدران وتخبر بما في البيوت وتخبر ما في لكن الجن الذي على هذا الوصف لا يجوز الاستمتاع به أو الاتصال به لماذا؟ لأن اطلاعه على أحوال الناس ظلم وعدوان ولا يجوز الإنسان أن يستعين بظالم على ظلمه ولهذا يمتنع هذا التقدير في حق, من؟ في حق عيسى عليه الصلاة والسلام يعني لو قال قائل إن الذين يستعينون بالجن ربما يطلعون على ما يؤكل ويدخل في الورث قلنا لكن هذا لا يرد بالنسبة إلى عيسى لأن الاستمتاع بالجن على هذا وجه محرم لما فيه من عدوان والظلم لكن هو عيسى لا يمكن أن يفعل هذا فتبين أنه يأتيها عن طريق الوحي والحكمة من إخبارهم بهذا هو إطلاعهم على أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من الله في أمور خاصة الأمور الخاصة فيما في البيوت والثاني والله أعلم تحذيرهم من أن يأكلوا شيئا محرما عليهم ولهذا سيأتي أنه قال لهم ولأحل لكم بعض الذي يحرم عليكم لأنهم إذا كانوا يعلمون أنه يعلم بما يأكلون وما يدخلون في بموتهم فسوف يتوقفون عن الشيء المحرم وهم إذا توقفوا عن الشيء المحرم ربما ييسر الله لهم فيحله لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى بني أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَفْرِقُكُمْ مِنْ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيِّبِ فَتَأْفُرُ فِيهِ فَيَكُونُ طَهُورًا اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ الْمَوْتَى بإذن اللَّهِ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 وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَرَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَرَبُّكُمْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ أعوذ بالله أن سمعنا من قال الله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل <تصفيق> أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهية الطير فأنفق فيه فيكون الطير بإذن الله وأبيئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت بإذن الله وهذه قرأناها كلها قال الله تعالى ومصدقا لما بني جيم التراح ها؟ إن في ذلك لا لكم إن كنتم مؤمنين <تصفيق> إن في ذلك المشار إليه ما سبق من عدة أمور قوله أني أخلق لكم من الطين كاية الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أبرئ لكمها والأبرص وأبحي الموت بإذن الله منبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم هذه ثلاث آيات كلها آية تدل على صدق إيسى عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا لأن مثل هذا لا يستطيعه البشر وآيات الأنبياء التي جاءت هي علامات على صدقهم لا يستطيع أن يأتي بمثلها البشر لأن الآية لو أمكن للبشر أن يأتي بمثلها لم تكن آية إذ أن كل إنسان يستطيع أن يفعل مثل هذا. وقول إن كنتم مؤمنين يعني أن أن أنها آية بهذا القيت. أي إن كنتم مؤمنين. وأما المؤمن فإنه لا ينتفع بالآيات. ووأما غير المؤمن وأما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بالآيات. ولا تكون الآية وآية الله. قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لأن قلوبهم قاسية مطبوع عليها والعياذ بالله لا يصل إليه الخير ولا تلين من أجل العقوبات والنذر لأنها قاسية فالمؤمن هو الذي ينتفع بالآيات بل إن غير المؤمن يرى أن هذه الآيات العظيمة أساطر أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين وذلك بسبب ما كان على قلبه من ظلمات المعاصي والعياذ بالله لقوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والإيمان سبق لنا معناه كثيرا بأنه التصديق المستلزم للقبول والإذعان وليس مجرد التصديق ودليل ذلك أنه لا يتعدى بما يتعدى به التصديق فإنه لا يقال صدقته نعم لا يقال آمنت ويقال صدقته بل إنه يتضمن الإقرار والاعتراف والانقياد والتسليم ومن صدق ولم يقبل ولم يدعن فليس بمؤمن فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقا برسالته لكنه لم يقبل ولم يدعن فلم يكن مؤمنا وإلا فإنه يصدق بما يقول بأشهاره وفي أحواله لكنه العيوذ بالله ليس بمؤمن إذن الإيمان معنى زائد على التصديق معنى زائد على التصديق وليس هو مجرد التصديق قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة هذه ما طوف على ما سبق يعني أنها تكون منصوبة على الحال يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة وما بين يديه وما سبقه ويطلق ما بين اليدين على ما سيأتي فما بين اليدين يطلق على ما مضى ويطلق على ما يستقبل فإن قرن بالخلف فهو للمستقبل وإلا فإنه صالح للمستقبل والماضي ففي قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم المراد المستقبل لقوله وما خلف وفي هذه الآية مصدقاً لما بين يدي أي لما سبقاً من التوراة وتصديقه للتوراة له وجها الوجه الأول أنه يقرر صدقها ويقول إنها كتاب حق والوجه الثاني أنه يصدق ما أخبرت به فإذا كانت أخبرت به ثم بعث كان مصدقاً لما فيها وقول من التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم وهي أصل الكتب المنزلة على بني إسرائيل وأعظمه بل هي أعظم الكتب فيما نعلم بعد القرآن ولأحل لكم يعني وجئتكم أيضا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم قولوا ليحل لكم بعض الذي ولم يقل كل والمحرم عليهم ذكره الله في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ضفك ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعذ وقلت عال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم فلما حرمت عليهم هذه الطيبات بظلمهم وعدوانهم وبعث الله عيسى صلى الله عليه وسلم أحل لهم بعض ما حرم عليه ولم يذكر في القرآن بيان هذا البعض فيكون باقياً على إطلاقه ولو كان لنا مصلحة في تعيين ذلك لبينه الله وقول بعض الذي حرم عليكم الفعل هنا بي المجهول ولكن فاعله معلوم من هو؟ الله عز وجل كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ضفو وجئ ف... وجئتكم بآية من ربكم كرر هذا مرة بعد عن قوله إن في ذلك الآية لكم فإما أن يقال إن, من الآيات إن الآية التي ذكرت هنا وجئتكم بآية تقتصر على تصديقه لما بني يديه من التورات وعلى إحلاله بعض الذي حرم عليه وحينئذ لا يكون في الآية تكرار وإما أن يقال إن قوله جئتكم بآية يشمل كل ما جاء به من الآيات ويكون هذا من باب التأكيد وإقامة الحج عليه. فكرر مجيئه بالآيات احتجاجا عليهم بما كذبوا قال فاتقوا الله وآطيعوا اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية من عذابه لأن التقوى مأخوذة من أي شيء ها؟ من الوقاية فبماذا يكون تكون الوقاية من عذابه تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا هو المعنى الشامل للتقوى عند الإطلاق. وإذا قلنا التقوى بالبر، صار المراد بها اجتناب المحارم. مثل مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقى. وقد عرف أهل العلم التقوى بعدة تعريفات، لكن يجمعها ما ذكرناه. من أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل عوامره واجتناب نواهيه قال وأطيعون أطيعون فيما عمرتكم به وفي وفيما نهيتكم عنه وطاعته من التقوى بلا شك لكن نص عليها لأنها تقوى خاصة فيما جاء به عيسن لأن التقوى يمر بها كل إنسان فإذا قل أطيعون صارت تقوى خاصة في طاعة هذا الرسول الذي بعث إلى قومه والطاعة قال العلماء في تفسيرها إنها موافقة الأمر موافقة الأمر تجنب للنهي وفعلاً للمأمور فمن تجنب النهي ناوياً بذلك انتثالاً الأمر فهو مطيم ومن فعل الأمر ناوم بذلك انتثال الأمر أيضا فهو مطيم أما من ترك النهي أو بعبارة أصح المنهي عنه عجزا عنه فإن هذا ليس بمطيم بل إذا سعى في أسبابه حتى عجز كان كمن فعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا هذا القاتل فما المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه ثم قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه لما أمرهم اتقوا الله ذكر ما هو في ذلك فقال إن الله ربي وربكم والرب هو الخالق المالك المتصرف وتوحيد الله بالغربية أن نؤمن بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى وما يضاف من الخلق أو الملك أو التدبير لغير الله فإنه على وجه الناقص ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف فمثلا الخلق يضاف لغير الله وقد مر علينا قريبا أن عيسى قال أخلق لكم من الطين وقال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وقال الله في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق فخلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب ومن قيامة المصورون الذين يضاهؤون بخلق الله وقال عليه الصلاة والسلام يقال لهم أحيو ما خلقت ولكن الخلق المضاف إلى غير الله عز وجل خلق ناقص ليس إيجادا حقيقة ولكنه تغيير لصورة فمثلا الإنسان يخلق من الخشب بابا هل هو خلق الخشب؟ ومن الحديد سيارة هل خلق الحديد؟ أبدا ولكن غير السفر حوله من حال إلى حال فصار هذا خلق لكنه ليس هو الذي أوجد الحديد أو الخشب حتى يقال إنه إن خلقه كخلق الله أيضا خلق الإنسان أو البشر عموما ليس عاما شاملا لأن كل إنسان يخلق ما صنع فقط وما, ليس وما لم يصنعه فليس من خلق كذلك الملك لله ملك السماوات والأرض قل من بيده ملكوت السماوات والأرض والآيات في إثبات الملك لله وحده كثيرا ومع ذلك أضاف الله إلى غيره الملك في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه وفي قوله تعالى أو ما ملكت مفاتيحه أو ما ملكت مفاتيحه فهل نقول إن هذا الملك ملك الله لا لا من حيث الشمول ولا من حيث التصرف. أما من حيث الشمول، فلأن كل إنسان لا يملك أكثر مما تحتاجه. ولذلك لا تملك كتابي ولا أملك كتابا. أما ملك الله فهو عام شان. وأما من حيث التصرف، فملك غير الله قاصر. لأن الإنسان لا يملك التصرف المطلق كما يريد. وإنما يتصرف حسب ما تقتضيه شريعة الله وحسب ما أذن به الله. لو أراد الإنسان أن يمزق كتابه هل يملك ذلك؟ لا لا يملك ذلك. حرام عليه. يأثم. ولو أراد أن يمزق كتاب غيره كان حراما من وجه من وجه الفساد المال ومن وجه العدوان على الغير. فالحاصل أن ملك الإنسان قاصر من من من ناحيتين يا شيماء هما لا ملك الإنسان قاصر نعم فهو قاصر في التصرف فهو قاصر من حيث الشمول طيب أما التدبير فكذلك الذي هو المعنى الثالثة للربوبية التدبير فالتدبير أيضا يكون لغير الله لكنه تدبير ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف أيضا فالإنسان لا يدبر كل شيء لا يدبر إلا ما يملك تدبيره ومع ذلك فتدبيره له تدبير ناقص على حسب ما يقضي بالشرق لو أراد أن يدبر بعيره على وجه يشق عليه يمشيها مع الوحل يمشيها على النار وما أشبه ذلك هل يجوز؟ ها لا يجوز فهو ناقص لو أراد أن يرسل عليها شواضا من نار يملك ما يملك لكن الله زوج وجل يملك يملك هذا كله أليس كذلك ولا معارض له المهم أن الربوضية هي انفراد الله بالملك بالخلق إيش؟ والملك والتدبير ولا يعني ذلك أن لا أحد يشاركه في خلق أو, أو ملك أو تدبير لكن على وجه الله يماثل ما يثبت للخالق من ذلك فالإنسان قد يخلق يقال أنه خلق ويقال أنه ملك ويقال دبر لكنه كما سمعتم ناقص طيب قوله ربي وربكم بدأ بنفسه ليكون أول مذعن لهذا الرب عز وجل لأن الرب خالق مالك مدبر فبدأ بنفسه <تصفيق> ليكون هو أول من يذعن وينقاد لهذا الرب قال فاعبدوه ألف هنا عاطفة وتفيد السببية أيضا أي فبسبب كونه ربا عبدوه ولهذا نقول إن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية وأن من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الألوهية فقد تناقض ولذلك سفه الله المشركين الذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ثم ينكرون توحيد الإلهية فيقول أن يصرفون أن تصرفون أن يؤفكون وما أشبه ذلك مما يدل على أنه من السفة أن يقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر ثم يعبد غيره فنقول مثلا للمشرك ألس تؤمن بالله سيقول بلى أنه الخالق بلى أنه المالك بلى أنه المدبر بلى أنه لا خالق معه ولا مالك ولا مدبر بلى ومن بها كلي إذا كيف تجعل معهم إلها تعبده والذي ومن كان ومن كان غير الله فهو معبود أو عابد؟ عابد عبد مربوط هو عبد مربوط لله عز وجل فكيف تجعله معبدا مع الله ولهذا قال فعبده فالفاء إذن عاطفة تفيد السببية أي فبسبب كونه ربي وربكم اعبدوه وحده. ما هي العبادة العبادة مأخوذة من الذل عبد بمعنى ذل ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسادكيه فأصلها الذل لكنها بالنسبة لله عز وجل ذل مقرون بمحبة وتعظيم ذل مقرون بمحبة وتعظيم فكل من تعبد لله فإنه فإن تعبده هذا مقرون بهذا بهذه الأمرين المحبة والتعظيم فبالمحبة يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب الإنسان إذا أحب شيئا طلبه وإذا عضلما شيئا هابه وهرب منه وخاف منه ولهذا كانت العبادة مبنية على الرجاء والخوف طيب والعبادة تطلق أحيانا على هذا المعنى العبادة تطلق على هذا المعنى الذي ذكرنا باعتبارها مصدرا ما هو الم الذي ذكرنا التدلل لله مع المحبة والتعظيم، وتطلق أحياناً على اسم المفعول أو على الشيء المتعبد به، وحين إذن نقول إن هاسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطل، فالصلاة مثلا عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والبر الوالدين عبادة، وسورة الرحمن عبادة، وهكذا. فأحياناً تطلق على الفعل وأحياناً تطلق على المحول على الفعل فنفسرها بماذا؟ بأنها التذلل لله عز وجل حباً وتعظيماً وباعتبار المعمول أو المحول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مما أمر به ورسوله قال فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا المشار إليه إما أقرب مذكور أو كل ما من قوله فاتقوا الله وعطيعون إن الله ربي وربكم وعبدوه هذا أي الله وطاعة رسوله وتحقيق الإبادة الله صراط مستقيم أي طريق ولا يسمى الطريق صراطاً إلا إذا اجتمع فيه السعة والاعتدال السعة والاعتدال لأنه مأخوذ من الصرط وهو الابتلاء بسرعة وإن شئت فقل من الزرط وهو الابتلاء بسرعة والطريق الواسع المستقيم يبتلع سالكيه بسرعة لأنا الضيق لا يمشي الناس فيه إلا إيش روايدا روايدا ببط وغير مستقيم لا يوصل إلى الغاية إلا ببطء سواء كان مستقيم سواء كان انحرافه عن يمين الشمال أو من حيث الصعود والنزول فإنه إذا كان صاعد نازلا أتعب السالك قل لا فإذا قدرنا مثلا أن جبلًا طوله خمسون مترا وعرضه خمسون مترا كم يكون ما بين عرضه وعرضه الآخر لا صاعدة الإنسان لا مئة وخمسين مية وخمسين عرضه خمسون وطوله خمسون في السماء ارتفاعه يبقى يصير مئة وخمسين الصعود خمسون والنزول خمسون والمسطح خمسون فس... فإذا كان الصراط مستقيماً في الانحلافات يميناً وشمالاً وكذلك في الصعود والنزول اختصر الطريق وهكذا أيضاً الصراط إذا قدرنا إن الغاية تصل إليها بالطريق المستقيم في ثلاثين متر وهذا فيه تعريج كل تعريجه عشرة متار وفيه عشرة تعريج كم تصل إلى غاية المتر ها؟ بمئة بمئة فالحاصل أن, المس... أن الصراط قال العلماء لا يكون صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما وهم مأخوذ من الصرط أو الزرط وزرت تعرفون معناه عندكم في الأكل نعم أعطيته لقمه وحطه فمه على طول بلاه،, بلاه وش يقول يقول زرطة نعم نعم طيب مستقيم يعني لا عوجاج فيه ووصفه بالاستقامة بعد أن قلنا إن الطريق هو الواسع المستقيم الذي لا فيه عوجاج من باب التوكيد من باب التوكيد كما تقول هو رجل الرجل رجل الرجل كيف رجل الرجل ما معنى رجل الرجل يعني جامع لمعاني الرجولة كذلك طريق مستقيم جامع لكل معنى الطريق هذا صراط مستقيم قال الله تعالى فرما أحسه خلاص الفوائد ايه طيب أحسن نأخذ الفوائد اللي جمعنا طول من قال وين قالت الملائكة يا من الله اصطفاكي قالت الله اصطفاك وطهرك في هذه الايه من الفوائد كعظيم شأن مريم عليه الصلاة والسلام حيث أمر الله نبيه أن يذكر قصتها لهذه الأمة لأننا قلنا إذ قالت مفعول لفعل محلوف تقديره أذكر إذ قالت ومن فوائدها فضيلة مريم حيث خاطبتها الملائكة بقولها إن الله استفاك إلى أخذ ومن فوائدها على ما ذهب إليه بعضهم للعلم أن مريم نبي لأن الملائكة أوحت إليها وقالت إن الله اصطفاك إلى آخر ولكن في هذا الاستدلال نظر لأنه ليس بصريح في أنها نبعت ومجرد خطاب الملائكة لها لا يثبت نبوتها لأن النبوة إنما هي لمن أوحي إليه بشرع لا لمن أوحي إليه بثناء أو بتهيئته لما سيكون بل من أوحي إليه بشر وهي لم يوحي إليها بشرع فالأمر ليس بصريح ولدينا آية تدل على أنه لا يبعث من النساء نبي. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى إلا رجالا وإلا تفيد الحصر فتدل على أنه لا يمكن أن تكون امرأة من النساء نبية وكذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن الفرس أمروا عليهم بنت كسرة قال لي يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وإذا كان القوم لا يفلحون مع الانتخاب فإن هم الذين انتخبوها وولوها فكيف يمكن أن يرسل الله تعالى امرأة ليفلح الناس على يدها صحيح أن مرأة تكون عالمة تكون داعية كما هو الواقع أما أن تكون نبيه يوحى إليها لتتولى السلطة كما يقولون التشريعية والتنفيذية فهذا بعيد فالصواب أن مريم من الصالحات القانتات وليست من الأنبياء والرسل ومن فائد الكريمة أن الله تعالى يصطفي من الناس من يشاء. لقوله إن الله استفاك أي اختارك اختيارا لم يشاركها فيه أحد، لم يشاركها فيه أحد. لأنها صارت خادمة لبيت المقدس مع أنه لا يخدمه عندهم إلا الرجال. فهذا نوع من الاستفاف. ومن فوائد الآية الكريمة فراءة مريم مما مما دعاه اليهود من كونها بغيا لقوله وطهرك أيها الإخوة في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد